وانت Oh, on... was out dan um, دعلنا على قلوبهم أجنة أن يفقه يا في القرآن وقده. تَأْتُونَ فَتَسْتَجِيبُونَ بِخَالِدِينَ وَتَعْظُمُونَ إِنْ كُنْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا فيه أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان بالإنسان ربكم أعلم بكم السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ وَرَبُّكَ هُوَ الْمُبِينُ سَمَاءٌ وَاسِعٌ أَنَامَ وَلِقَدِ ذَلِكَ وَمَا فَعَلَ الرَّبُّ و اما سجدوا إلا إذني Thank uh you. -huh. ش ب م تف وال الث النون ب فرك وشاء Um, um, um. تجي دون كل ما لنا بني ونام منام واي فاء Senhor falou no nosso يوم نذع كل اناسي ديما فمن اوتي هشابه بياميري من كان في هذه أعنافه بل استخدوك خالنا ولو أن سببنا كان قدرك تترشى شيئا قليلا. إذا إلا أدقناك ضرف الحياة وضرف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير واين كادوا لمن كان نونا كاملا منها وار رمي ا داخل والدخول في Thank you. Uh-huh.